نعم ا ن ي بدي أ ظ ل م ص ر إني أ ج ل س معكم بدي إ ن ك م تشوفون هيك موعد أ و مجال نجلس معكم بدي اتباحث معكم هيك ببعض ا ل أ م و ر واحسن لكم ما, ما افسحت لنا المجال إ ل ا أ ن نقابل ا ل إ ص ر ا ر ب إ ص ر ا ر أ ن ا ما عندي وقت ل أ ن ا ل ت ج ر ب ة التي دخلت فيها مع اخواننا ما بيشجع أ ح د ا ان يضيع وقته معك لو أ ن ه ظ ه ر م ن ك شيء من الانصاف والتجرد عن اتباع الهوى و ا ل أ ع ض ا ء و ا ل أ ج د ا د ربما كان الانسان ي ف ا د ي عن شيء من وقته في سبيل التفاهم مع الشخص يتبين منه أ ن ه مخلص و أ ن ه طالب للحق لكن ا ع س ف أ ن يقول ان هذا الشيء ما ظهر في كل تلك الجلسات ولذلك ولذلك ا ع س ف م ر ة أ خ ر ى ل أ ق و ل لك لا استعداد عندي للقاء معك ل أ ن وقتي أ ض ي ق من هذا اللقاء بس م ع ن ي اريد ان ل ف ت نظركم ل ن ا ح ي ة فضل وهي أنا لي إنو إنو ان ه ا ا ل ي ببرهن انه وجدت اتبعته الحق ص و ف ي ة في هذه ا ل ب ل د ة جميعا مستائين مني لاني مش م و ا ف ق ه م عليه اللي هما من ا عمال م يقولوا فيه جهل وضلال م ن م ن قول بالحدود م ن قول بالاتفاق حتى نقبل كلامك هذا ت عملنا ر س ا ل ة ولو هيك ر س ا ل ة ص غ ي ر ة وبتبين عيوب ا ل ص و ف ي ة كما تقول حينئذ بتكون هذه ن ق ط ة بيضاء في صحيفتك أ م ا مجرد أ ن ك تسمعني هذا الكلام لانك تعرف ا ن ه نحن بيننا وبين ا ل ص و ف ي ة ما صنع الحداد ما بكفي هذا ن تبرئ ساحتك و إ ن م ا عليك أ ن ك ت أ ل ي ف رساله ولا سيما وقل ولا لك سيما نصف الكلام ما عليه جواب ولا سيما ا ن ه أنت ما شاء الله في عندك نشاط زائد في الرد على من تزعم ب أ ن ه م من المبتدعه وهم الدعاه الى ا ل س ن ة وهم الذين يحيون ا ل س ن ة بتأذف لانك ترد يفتي بقولي لا تصوم السبت مفتوذ على عليه ع بقولي السلام لا إلا ل من يوم في م ما شاء الله على هذا النشاط الذي يذهب أدراج الرياح على ل يذهب ن أ كالذي ك يضرب في حديد بارد فتخالف حديث الرسول عليه السلام بمجرد نقول من هنا و هناك لا ندري فهمتها ام لم تفهمها وقد تتسرع في تضعيف الحديث الصحيح بجهل او بتجاهل الله اعلم والله حسيبك اما ان تؤلف رساله كما تقول انت ا ل آ ن ان توفي مشرده عنك فاطبع لنشوف هذا الراي تبعك حتى يصير في ه تقارب بيننا وبينك وهذا ما عندي والسلام عليكم ل أ ن الوقت عندنا أ ض ي ق ما يكون وعندنا ا ل آ ن بعض الحضور فلا يتسع الوقت إ ن شئت أ ن تفكر فيما سمعت وتتصل معي م ر ة أ خ ر ى هاتفيا في عندي أي مانع لعل الله عز الله وجل